يا قلبي ما تخلينيش أفتح في الكلام خليني ساكت وعيش واصبر على الأيام عايش وانا المجروح مكسبتش يوم رهان وفي كل سكه بروح من كتر ما قلبي شاف وتعبت كتير خلاص دلوقتي بقيت بخاف من غدر كل الناس ما بقتش عارف مين قريب ومن بعيد والناس الطيبين اتعدوا Maar ze